من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، ثم يقطع فلنظر هل يذهب نكيده ما يغى؟